وَإِذْ قُلْنَا دُخُلُوا هَذِهِ الْقَبِيَةُ فَقُلُوا مِنْهَا حِتَشْتُمْ رَغَدَوْا وَدُخُرُ الْبَابَ سُجَدَوْا وَقُودُوا وَقُولُوا, وقولوا حِطَطَةٌ أَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَا يَشْرَبُونَ قُلُوا اشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ إِنَّ أَصْبِرُ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا, يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَقُمَّهِرِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا